هنايه النازليني هنا بقبري حسياً دلوني هنايه النازليني هنا بقبري حسياً دلوني بتايلي غيلي لمسي الناية. راعي الجود ويل راية أريد أروح وقل له يا بدير ساعد رضيتي القوم يسبوني رضيتي القوم يسبوني طاحت من علي الناقة تبعتها خواتي حسية تعب صار وهي تنادي يا خويا اشي يا قبرك وي جيتك باليت ما يقعد تلاقاني يا نور العين تلاقاني يا نور العين dig eid ji t baita mi chuf int halati azami tara li n sahar ya hasi ma chuf durb يا أخويا دي قعد أحشيلك عن أحوالي بهاي السفرة مشياني على الهيزي الحيسة يا أخويا مشياتي يلقى يشرة لبني زياد بالكوفة جنايسكم على الغابرة جنايسكم على الغبر اي لو شفت الضعر مين راح حادي نبشتي منصاح كل ساع ويأتي منطاح كل روس مغنصوب عن شمالي وعن يميني عن شمالي وعن يميني وصلنا الشام آه يا الشام ما ينحمل طاريها يا راتيم والسدى بقبري ولا طبية واديها يا خوية يكسري لساني عن اهوالي لشفيت بيها عن اهوالي لشفيت بيها على بوابتي الساعات تلوحي قبلنا الرايات ظلية تجذيب الحسرات تمنيتك عديل يا حسين وبلي حديتي واريني وبلي حديتي واريني <تصفيق> هو والخراب شلون اوصف لك مصايبك مهجوم وبليه فراش نتوست رايبها وماتت فاطمة بيها ما حد من قرايبها ما حد من قرايبها بقيت يا ما يمدو عليها الجبد ما مرده وعلي ما به ضيق يوده ولنخاكم يعز الجار لا تشيل ما تجيب يا ابو السجاد ماتن هب العيني وصليت بيها محفوظ ذكرى ماتها دومي محافظ درب وعر والغربه يا خو من قاسيها يا أخو يا مني قاسيها شمر يري جس حدينا صوتا يلتوي علينا دق عيد وصلتي يسكينا بهمة وحشمي العباس يا ابن الأمو تلاقوني يا ابن الأمو تلقوني تلقوني وصلناكم يا بوفالن ولا جيتو تنزلون هاي الروح جبناها منكم نطلب ويل عانه راسي حسي سمحولي تراهي مكسره سنون تراهي مكسره سنون مصيبه ما بيها اسمع مني تاليها طشتي الدغبك الثوري يزيدي وتنظر عيوني يزيدي وتنظر عيوني الشاعر المرحوم مل عطية الجمري